المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينبصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا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 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِلْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَقُولُ الْمُشْرِكِينَ احْجُرْ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن عَلَيْكُمْ لَا لا فِيكُمْ فيكم إلا هو لا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى فاسقون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 فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله حقا تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بعيديكم ويخزهم وينصركم عليهم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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية تهان وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد, وجاهد في سبيل الله لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأمواله وأنفسهم أعظم درجة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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت وضاقت عليكم الأرض بما رحب ثم واليتم تبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يترم الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا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 هو الذي أرسل رسوله في الهدى ودين الحق ليطهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهباد ليأكلون أموال الناس بالباطل لا يأكلونه ولا الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكذون الذهب والفضة ولا ينقضونها في سبيل الله فبشرهم فبشرهم بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي النَّارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تُنْذَرُونَ أَنفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِسُونَ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 كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم اسفروا في سبيله الثاق انتم من الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيمٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ الله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 وجعل كلمة الذين كفوا الشفلا و الله هي العبرة والله عزيز حكيم إن في خفافوث قالوا و جهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفعا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحرفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم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 والله عالم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتات قلوبهم وارتات قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدو له عدته ولكن كره اللهم بعثم ولكن كره اللهم بعثهم فثبتهم وقيل قعدوا من القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلا لكم يبقونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله اننا إلى الله راغبون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 ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُهُ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ ورحمة, ورحمة للذين آمَنُوا مِنْكُمْ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِكُمْ وَلَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَيَرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ حَقًّا يَرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ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 قل أَأَنذِرُونَ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ أَمْ أَنْتُمْ مُسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ فَصَالِطَةً مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 ألم يأتهم نبي الذين من قبلهم قوم من حيوعادوا وثمذ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله يظلمهم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 وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدُّنْيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا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 فأعقبهم فق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوم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 بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، فستأذنك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبداً، فقل لن تخرجوا معي أبداً، ولن تقاتلوا معي عدواً.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 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسه وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا ما رسوله استأذن كون الطول منهم وقالوا ذرنا نكن ما القاعدين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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يعفقون حرج وَلَا على الذين لا يجدون ما يعفقون حرج إذا نصحوا الله ورسوله.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 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سَيُحَرِّفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِفُوا أَنَّهُمْ سَأَعْرِضُ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يُحَرِّفُونَ لَكُمْ لِتَرْتَدُّوا عَنْهُمْ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 ومن الآراب من يتخذ ما ينفق مورما ويتربص بكم الدوائد عليهم دائرة السوء والله سميع عليم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 وَمِنَ الْمُنَافِقِينَ فَرِيقٌ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۖ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ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 وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله ما يعذبهم وين ما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركين ولو كانوا أُولِي قُرْبَى ولو كانوا أُولِي قُرْبَى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أن يتخلفوا عن الرسول الله، ولا يبرعوا بأعفسهم عن النفس. ذلك بأنهم لا يصيبهم ضموا، ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا. ولا يطعون موطن يغض الكفار ولا ينالون من عدو ميلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم وَرِ ٱنذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَـٰٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَيَجِدُوا۟ فِيكُمْ غِلظَةً وَٱعْلَمُوا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زادته هذه إيمانا.